وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون فيها، يتكففون فيها بأيديهم، فالمستكسر والمستقل. وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض. فأراك أخذته به فعلوته، ثم أخذ به رجل من بعدك فعله. ثم أخذ به رجل آخر فعلى ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم وصل له فعلى قال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت والله لا فأعبر فلا أعبر النهى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبرها قال أبو بكر أما الظلة فظلة الإسلام وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكسر من القرآن والمستقل وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا قال فوالله يا رسول الله لا تحدثني ما الذي أخطأت قال لا تقسم يعني النبي مش هيقول له إيه اللي أخطأ فيه لأن تفسيره لما أخطأ فيه ربما أو ربما يكون فيه شيء لا يصر يعني ربما يكون مقتل خليفة من الخلفاء الذين أولوا بعده الشرع أما الظلة فهي السحابة وتنطف أي تقطر قليلا قليلا ويتكففون يأخذون بأكفهم والسبب الحبل والواصل بمعنى الموصول وأما الليلة فقال سعلب وغيره سعلب ده من علماء اللغة يقال رأيت الليلة من الصباح إلى زوال الشمس ومن الزوال إلى الليل رأيت البارحة قوله أصبت بعضا وأخطأت بعضا اختلف العلماء في معناه وإنما أخطأ في تركه, في تركه تفسير بعضها فإن, فإن الرأي قال رأيت ظلة تنطف السمن والعسل ففسره الصديق رضي الله عنه بالقرآن حلاوته ولينه وهذا إنما هو تفسير العسل وترك تفسير السمن وتفسيره السنة فكان حقه أن يقول القرآن والسنة وإلى هذا أشار الإمام الطحاوي قولوا فوالله يا رسول الله تحدثني ما الذي أخطأت قال لا تقسم هذا الحديث دليل لما قاله العلماء أن إبرار القسم المأمور به في الأحاديث الصحيحة إنما هو إذا لم تكن في الإبرار مفسدة ولا مشقة ظاهرة فإن كان لم يؤمر بالإبرار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبر قسم أبي بكر لما رأى في إبراره من المفسدة ولعل المفسد ما علمه من سبب انقطاع السبب مع عثمان رضي الله عنه وهو قتله وتلك الحروب والفتن المترتبة عليه فكره ذكرها مخافة من شيوعها وفي هذا الحديث جواز تعبير الرؤية وأن عبرها قد يصيب وقد يخطئ وأن الرؤية ليست الأول عابر على الإطلاق وإنما ذلك إذا أصاب وجهها وفيه أنه لا يستحب إبرار المقسم إذا كان فيه مفسد أو مشقة ظاهرة قال القاضي قيل لمالك أيعبر الرجل, أيعبر الرجل الرؤية على الخير وهي عنده على الشر قال معاذ الله أَبِ النبؤة يُتَلَعَبُ وهي جزء من أجزاء النبوة وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يقول لصاحبه من رأ منكم رؤيا فليقصها أعبرها له لا هي مش تشكلة م مش تشكلة أعبرها قال فجاء رجل فقال يا رسول الله رأيت ظلة بنحو هذا الحديث أو بنحو حديثهم الشرح قال القاضي معنى هذه اللفظ عندهم كثيرا ما كان يفعل كذا وفي الحديث الحس على علم الرؤية والسؤال عنها وتأويلها قال العلماء وسؤالهم محمول على أنه صلى الله عليه وسلم يعلمهم أو يعلمهم تأويلها وفضيلتها واجتمالها على ما شاء الله تعالى من الأخبار بالغيب وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة ابن رافع فأتينا برطب من رطب ابن طاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا، أو فأو لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن دينا وأن ديننا قد طاب. الشرح قوله برطب من رطب ابن طاب، وهو نوع من الرطب معروف يقال له رطب ابن طاب. وهي مضاف إلى ابن طاب رجل من أهل المدينة قوله إن ديننا قد طاب أي كمل واستقرت أحكامه وتمهدت قواعده وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أن أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل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 واجتماع المؤمنين ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد يعني الذين قتلوا عنه وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وسواب الصدق الذي آتانا الله به يوم بدر أما الوهل بفتح الهاء ومعناه وهم واعتقادي وهجر مدينة معروفة وهي قاعدة البحرين وأما يسرب فهو اسمها في الجاهلية فسماها الله الله تعالى المدينة وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة قال العلماء وتفسيره صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية بما ذكره لأن سيف الرجل أنصاره الذين يصولوا بهم كما يصولوا بسيفه وقد جاء في غير مسلم زيادة في هذا الحديث ورأيت بقرا تنحر وبهذه الزيادة يتم تأويل الرؤية بما ذكر فنحر البقر هو قتل الصحابة رضي الله عنهم الذين قتلوا في أحد وقوله وسواب الصدق الذي آتان الله بعد يوم بدر ومعناه ما جاء الله به بعد بدر الثانية من تسبيد قلوب المؤمنين لأن الناس جمعوا لهم وخوفوهم فزادهم ذلك إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وتفرق العدو عنهم هيبة لهم انتوا عارفين ان حصل انكسارة عند الصحابة من احد ثم وعدوا قريشا أن العام المقبل ميعادنا عند بدر اللي يسموه بدر التاني فحصل قحط في قريش وخرج المؤمنون كما الميعاد عند بدر ولم تأتي قريش هذا الاتيان من المؤمنين عند بدر في هذه المرة ولم تأتي قريش رفعت معنويات المسلمين أنهم أتوا ومسك في المكان ثلاثة أيام حتى يأتيهم العدو والعدو نقص على عقبيه ولم يأتي ولم يأتي فهذه رفعت شأن المؤمنين وأحدثت لهم هيبة من جديد بعد الانكسار في أحب. شو هذا الشغل بعد دي موجود إلى حمراء الأسد وتواعدوا بعدها بقى. لأن هنا في الشرح يقول لك ومعناها ما جاء الله به بعد بدر الثانية بدر الثانية اللاكت المعاد بعد أحد من تزبيت قلوب المؤمنين وعن ابن عباس قال قدم مسيلم الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فجعل يقول إن جعل محمد الأمر من بعده تبعته، فقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سابت بن قيس ابن ش شم... ابن شماس، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريدة. حتى وقف على مسيلمة في أصحابه قال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن أتعدى أمر الله تعالى فيك ولئن أدبرت لا يعقرنك الله وإني لأراك الذي أريت فيك ما أريت وهذا ثابت يجيبك عني ثم انصرف عنه فقال ابن عباس فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى الذي أريت فيك ما أريت فأخبرني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من زهب فأهمني شأنهما، فأوحى إلي في المنام أن أنفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، وكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء، والآخر مسيلمة صاحبة اليمامة. الشرح. قوله فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء إنما جاءه تألفا له ولقومه رجاء إسلامهم وليبلغ ما أنزل إليه قال القاضي ويحتمل أن سبب ما جيئه إليه أن مسيلمة قصده من بلده للقائه فجاءه مكافأة له قال وكان مسيلمة إزاك يظهر الإسلام وإنما ظهر كفره وارتداده بعد ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم لمسيلمة ولن أتعد أمر الله فيك ووقع في البخاري ولن تعد أمر الله فيك قال القاضي هما صحيحان فمعنى الأول لن أعدوا أنا لن أعدوا أنا أمر الله فيك من أني لا أجيبك إلى ما طلبته مما لا ينبغي لك من الاستخلاف اللي هو إيه الأمر من بعد أو المشاركة ومن أني أبلغ ما أنزل إلي وأدفع أمرك بالتي هي أحسن ومعنى الثاني ولن تعد أنت أمر الله تعالى في خيبتك فيما أملته من النبوة وهلاكك دون ذلك وفيما سبق من قضاء الله تعالى وقدره في شقاوتك والله تعالى أعلم قوله ولئن أدبرت ليعقرنك الله أي إن أدبرت عن طاعتي لا يقتلونك الله والعقر هو القتل وقتله الله تعالى يوم اليمامة وهذا من معجزات النبي من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم قولوا وهذا سابت يجيبك عني قال العلماء كان سابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاوب الوفود عن خطبهم وتشدقهم أو عن خطبهم وتشدقهم كان برضى على أشعرهم بشعر يعني أو على خطبهم بخطب قولوا فأولتهما كذا بين يخرجان بعدي قال العلماء المراد بقوله يخرجان بعدي أي يظهران أو يظهران شوكتهما أو محاربتهما ودعوهما النبوة وإلا فقد كان في زمنه ونفخه صلى الله عليه وسلم إياهما فطار دليل للمحاكهما واضمحلال أمرهما وكان كذلك وهو أيضا من المعجزات وعن سمر بن جندب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال هل رأى أحد منكم البارحة رؤية الشرح الحديث فيه دليل لجواز إطلاق البارحة على الليلة الماضية وإن كان قبل الزوال وفيه استحباب السؤال عن الرؤية والمبادرة إلى تأويلها أول النهار ولأن الزهن جمع ولأن الزهن جمع قبل أن يتشعب من في معايش الدنيا يعني الصبح كده فاكر الرؤية لأنها عهدها قريب يعني ولأن عهد الرأي قريب لم يطر عليه ما يهوش الرؤية عليه كتاب الفضائل باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر عليه قبل النبوة عن وسل بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم الشرح الحديث استدل به أصحابنا على أن غير قريش من العرب ليست بكفء لهم ولا غير بني هاشم كفء لهم إلا بني المطلب فإنهم هم وبنو هاشم شيء واحد، كما صرح به في الحديث الصحيح. وعن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعس إني لا الآن. الحديث فيه معجزة له صلى الله وسلم وفي هذا إثبات التمييز في بعض الجمادات وهو موافق لقوله تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله وقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده وفي هذه الآية خلاف مشهور والصحيح أنه يسبح حقيقة ويجعل الله تعالى فيه تمييزا بحسبه كما ذكرنا ومنه الحجر الذي فر بسوب موسى صلى الله عليه وسلم وكلام الزراع المسمومة ومشي إحدى الشجرتين إلى الأخرى حين دعاهما صلى الله عليه وسلم لم يذكر حنين الجزع للنبي صلى الله عليه وسلم حينما تركه إلى المنبر فكان له أنين كأنين الصبي باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق عن أبي هريرة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع الشرح قال الهروي السيد هو الذي يفوق قومه في الخير وقال غيره هو الذي يفزع إليه في النوائب والشدائد فيقوم بأمرهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدفعها عنهم وأما خوله يوم القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة فسبب التقييد أن في يوم القيامة يظهر سؤدده لكل أحد ولا يبقى مانع ولا معاند بخلاف الدنيا فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين وهذا التقييد قريب من معنى قوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار مع أن الملك له سبحانه وتعالى قبل ذلك لكن كان في الدنيا من يدعي الملك فانقطع كل ذلك في الآخرة وقولوا أن سيد ولد آدم لم يقله فخرا بل صرح بنفي الفخر في غير صحيح مسلم في الحديث المشهور أنا سيد ولدي آدم ولا فخر يعني يقولوها بلاغا ولا يقولوها فخرا وإنما قاله لوجهين أحدهما امتسال قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث والثاني أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه ويعتقدوه ويعملوا بمقتضاه ويوقروه صلى الله عليه وسلم بما تقتضي مرتبته كما أمر الله تعالى وهذا الحديث دليل لتفضيله صلى الله عليه وسلم على الخلق كلهم لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة وقصدهم بالآدميين أهل الطاع وهو صلى الله عليه وسلم أفضل الآدميين وأما الحديث الآخر لا تفضله بين الأنبياء فجوابه من خمسة أوجه أحدها أنه صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم فلما علم أخبر به والثاني قاله أدبا وتواضعا والثالث أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول الرابع إنما نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنه كما هو المشهور في سبب الحديث والخامس أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيها وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل أخرى ولا بد من اعتقاد التفضيل فقد قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض قولوا عليه الصلاة والسلام أول شافع وأول مشفع وإنما ذكر الثاني لأنه قد يشفع إثنان فيشفع الثاني منهما قبل الأول والله تعالى أعلم باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتي بقدح رحراح فجعل القوم يتوضؤون فحذرت ما بين الستين إلى السمانين قال فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وعن جابر أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا فيأتيها بنوها فيسألون الأدم الإدام اللي هو الغموس يعني وليس عندهم شيء فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عصرتيها قالت نعم قال لو تركتيها ما زال قائما تاخد منه ما ينقص انتو فاكرين ان السيدة عيشة لما كان لها شعير في طاقة وتاخد منه ما بيخلاص تاخد منه ما بيخلاص فحبت تكيله شوفه قد ايه حجمه فلما كيلته خلص وعن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وصخ من شعير فما زال الرجل يأكل منه ومرأته وضيفهما حتى كاله كاله يعني كيله شافوا كم كيله يعني فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم يعني على طول عن معاذ بن جبل قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها منكم؟ فليمس من مائها شيئا حتى آتي فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض تبض بشيء من ماء قال فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستم من مائها شيئا قال نعم فسبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما شاء الله وقال لهم ما شاء الله أن يقول قال ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر قال حتى استقى الناس ثم قال يوشك يا معاذ ان طالت بك حياة ان ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا منطقة تبوك يعني في المستقبل هتمتلئ تبقى جنان بدل ما هي صحراء يعني الشرح قوله في هذه الأحاديث في, في نبع الماء من بين أصابعه وتكسيره الطعام هذه كلها معجزات ظاهرات وجدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وعلى أحوال متغايرة وملأ وبلغ مجموعها التواتر وقد سبق في كتاب الرقى بيان حقيقة المعجزة والفرق بينها وبين القرامة قولوه فأتي بقدح رحراح وهو الواسع القصير الجدار قولوه فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه وأكثر العلماء أن معناه أن الماء كان يخرج من نفس أصابعه صلى الله عليه وسلم وينبع من ذاتها قالوا وهو أعظم في المعجزة من نبعه من حجر يا سلام نبع الماء من بين أصابعه أعظم معجزة من نبعه من حجر ويؤيد هذا أنه جاء في الرواية فرأيت الماء ينبع من أصابعه والثاني يحتمل أن الله تعالى كسر الماء في ذاته فصار يفور من بين أصابعه لا من نفسها وكلاهما معجزة ظاهرة وآية باهرة قوله والعين مثل الشراك تبض معناه تسيل والشراك هو سير النعل ومعناه ماء قليل جدا قوله فجرت العين بماء منهمر أي كسير الصب والدفع قوله قد ملأ جنانا أي بساتين وعمرانا وهو جمع جنة وهو أيضا من المعجزات قوله في حديث المرأة أنها حين عصرت العكة ذهبت بركة السمن وفي حديث الرجل حين كان الشعير فانية ومثله حديث عائشة حين كانت الشعير ففانية قال العلماء الحكمة في ذلك أن عصرها وكيله له مضادة للتسليم والتوكل على رزق الله تعالى ويتضمن التدبير والأغذب الحول والقوة وتكلف الإحاطة بأسرار حكم الله تعالى وفضله فعوقب فاعله بزواله باب توكله على الله وعصمة الله تعالى له من الناس صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كسير العضاه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أصانها قال وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر يستظلون بالشجر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظته وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف سلطا في يده فقال لي من يمنعك مني قال قلت الله ثم قال في الثانية من يمنعك مني قال قلت الله فشام السيف فها هو زا جالس ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرض له يعني عفع عنه الشرح الحديث فيه بيان توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله وعصمة الله تعالى له من الناس كما قال الله تعالى والله يعصمك من الناس وفيه جواز المن على الكافر الحربي وإطلاقه وفيه الحس على مراقبة الله تعالى والعفو والحلم ومقابلة السيئة بالحسنة قولوا في واد كسير العضاه ويكل شجر شجرة ذات تشوك قولوا إن رجلا أتاني قال العلماء هذا الرجل اسمه غورس. قال والسيف سلطا يعني مسلولا فشام السيف معناه غمده ورده في غمده يقال شام السيف إذا سله وإذا أغمده فهو من الأضاد والمراد هنا أغمده فشام السيف عن أغمده باب بيان مثل ما بعث به مثل ما ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء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 لكن الحشيش مختص باليابس والعشب والكلأ مختصان بالرطب والكلأ بالهمز يقع على اليابس والرطب أما الأجادب وهي الأرض التي لا تنبت كلأا قال القاضي من الجدب وهو ضد الخصب وأما القيعان جمع قاع وهو الأرض المستوية وقيل التي لا نبات فيها وهذا هو المراد المراد أنه لا نبات فيه كما صرح به صلى الله عليه وسلم وأما الفقه في اللغة فهو الفهم وقد روى بالوجهين فاقها وفاقها والمشهور هو الضم فاقوها وأما خوله فكانت منها طائفة طيبة قبلة الماء ووقع في صحيح البخاري فكان منه نقية قبلة الماء ونقيه بمعنى طيبة وأما معاني الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم تمثيل الهدى بالغيس ومعناه أن الأرض السلاسة أنواع وكذلك الناس فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيى بعد أن كان ميتا وينبت الكلأ فتنتفع بها الناس والدواب والزرع وغيرها وكذا النوع الأول من الناس يبلغه الهدى ويبلغه العلم فيحفظه فيحيى قلبه ويعمل به ويعلمه غيره فينتفع وينفع النوع الثاني من الأرض ما لا تقبل الانتفاع في نفسها لكن فيها فائدة ويئمساك الماء لغيرها فينتفع بها الناس والدواب وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم أفهام ساقبة ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام وليس عندهم اجتهاد وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عنده من العلم أهل للنفع والانتفاع فيأخذه منهم فينتفع به فهؤلاء نفعوا بما بلغهم والنوع الثالث من الأرض السباخ أرض سبخة يعني التي لا تنبت ونحوها فلا تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع بها غيرها وكذا النوع الثالث من الناس ليست لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ولا يحفظونه لنفع غيرهم والله تعالى أعلم وفي هذا الحديث أنواع من العلم ضرب الأمثال ومنها فضل العلم والتعليم وشدة الحس عليهما وزم الإعراض عن العلم والله تعالى أعلم